لها الوجه فرقني صار هواية عاويلة حسن شوقي لك قد عالمي ودنياية بمرايا وجه وما شفيت وعيوني جحلة مراية لو ما وكيتنا وقسوتين للمات عشت ويايا مش تاقدي بيساقه ياخذ الملكه وينطي بس فراقه <تصفيق> بي بس ما اصبر بعد والدنيا شلت حالتي من صغري تعبان وأحس كل يوم تكبر عيتي نابي يا حيل بعد والدنيا شلت حالتي من صغري تعبان وأحس كل يوم تكبر عيتي ما عندي واهس للفرح ما لو زاد البكي ما بيحيل ولا صبر بس ربي يدري حالتي ما مخلوق من شم الهوى معلول ما ينفع معي دكتور ما ينفع دوى ميران وبهن دنيتي هلقى بطشم ورنجوا تلقاني عايش بالاسم بس والما والميت سوا من جر المفس مخنوق من شم الهوى معلول ما ينفع معي دكتور ما ينفع دواء نيران وبهم دنيتي هالقلب مرنت رنشوا تلقاني عايش بالاسم بس قاني والميت سوا